بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رب منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع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 مدعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سوا إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصروفا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحَقَّقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ 119. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 110. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين 111. ويطوق عليهم غيمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَمْنٍ مُشْفِقٍ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمَاءِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنَعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِلٍ وَلَا مَجِنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَنتَ رَبُّ صُوفٍ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلًا بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ لِكَي انْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمَّا يُنَادُهُمْ قَضَاءٌ رَبِّكَ أَمْ هُمُ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 الزماء ساقطا يقولوا زحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا